اه أن <الجنرية> <تصفيق> من انت مبالغين عليا اتفضل يا فوزه العالم استنى شوفتنا ايه اتفضل يا مولانا قلنا الاستاذ سامح فتح عشان الفيله الشيخ قد إلى سواص فاصح فَإِنَّا سَنَسْتَنِعَنِهُمْ إِلَى سُوَاصُواهِ حَتَّى يَنْهَى الْأَنْبِيَاءُ حَنَّاً عَزِيزُ اللَّهِ رَحْمَةً سَمَاعَةً سَلِيمَةً طَهُورًا حَضْرًا هُمْ هُمْ هُمْ هُمْ ما فيش يا سيد ترى ما ما ما Amen. <laughs> and <laughs> الله يرضى الله, <تصفيق> الله من عين الله الله الله الله الله الله الله make a season. اوه وين شو الحبيبه افلا <تصفيق> Amen. <laughs> ابن حميد يا ابو شط على القول على ليف عليه الله يا الله <تضحكي> <تضحكي> Get yeah. up. Yeah. Yeah. to am صلوا على النبي الله اكبر يا كده عم جوزنا كده كده نعماني بره يا يا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 ما حد يقول اقرا كلمه يا رب طوّلنا صعيقي طوّلنا صعيقي ما ينذر أيها أليه أحضر تخوري مريك مريك مريك <coughs> in I will... هو اول اقرص حاجه حلوه هتدفع عربون الله سايب شكر الله سايب هو بكل يا وهو بكل خلقنا عليم وهو بكل اللهم صل النبي الله ان شاء الله ان شاء الله حلو حلو لما تطلع الناس أي نعم أو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا شعبان والله والله والله كده والله السماوات يقدر على ايه لو قاموا كلهم يا اخي ان من من ان نا نه الله اكبر عايزين الله, الله, الله لك سوق الخضار معايا اهو طيب يفتح prieto no